بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرها في ذلك قسم لذي حجر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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاب الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إِنَّ ربك لَبِالْمِرْصَادِ المرصاد فأما إِذَا إذا ما ابتلاه ربه فَأَكْرَمَهُ ربه عمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي عمن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين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 ندك وجاء ربك والملك صب الصبا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر. سان وان على الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم اذ لا يعد لِيُعَذَّبَهُ وَأَحَب وَلا يُوثق وثاقه Powiedzieliśmy, co się